والالزانةُ لا يَكِحهَا إللاا زَانٍ أَ مُشرِك وَحُرّ مَذَلِكَ على المُؤمنِنين والَّذينَ يَررمونَمُحصَناتِ ثَُّ لَ يأتُ بأَربتِ شُهَدَا أَفَجِْدُهُ ثمَانين جَلدَ فَجلِدُهُم ثمَين جَْدَتَ وَلَا تَقبللوا لَهُ شهادَةً أَبداَا.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 كُم لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَل هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عظيم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم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 وَُبَيّين اللهَّهُ لَُمآياتِ واللهَّهُ عَدم حَكِيم إِ الذينَ يُحبّونَ آ تَشعَ الفاحِشَةُ فِي الذينَ آمَنُوا لَهُم عذااب أَلم لَهُم عذااب أَلمُ فِي الدُّنْيياَا والالآخِرَهُ واللَّهُ يَععلمم وَآاتُم لا تَعلمون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 وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السانتهم وايديهم وارجلهم يوم تشهد عليهم السانتهم وايديهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين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 أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن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 وَلا تُكْرِهُ فَتَياتِكُمْ ى الْ البِغَاءِ إن أأَرَدَ نَ تتحّنَ لتَبَتَعوا عرضَ الحياتةِ الدُّنْي وَمَي يُكررِهَّ فَإِن اللهَّه مِن بعدعْد كْراهِ غَفُور الرَّحيِيم وَلَقَد أنأَزَلن إلَكُمْ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 والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها وَمَمْ يَجَعل اللههُ لَ نُورَ فَمَا لَهُ مِن النُور أَلَ تَرَ أن اللهَّه يُسَِّحُ أن اللهَّه يُسَِّحُ لَهُ مَا فيِي السَّمواتِ وَالْأَْرضِ والالطَّيير صَفات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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءٍ فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن فيِي ذَلِكَ ل عِبَرَةَ لِأُلِ الأبِصَار واللَّهُ خَلَقَ كَُّدََبَّةِ مِا فَمِنْهُم مَ يَمْش عَلَابَ طَلِهِ وَمِنهُم مََمْش عَارِ جَلَل وَمِنهُم مََمْش عَلَارِ جَلَينِ وَمنِنهُم مَ يَمْش يَخْلُقُ الله ما يشاء إن الله على كُلِّ شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم أَفِي أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم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 فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ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 ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هم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 فَذلِكَ يُبَّين اللهَّهُ لَُم آياتِ واللههُ عَمٌ حَكم وَالقَواعِد مِنَ النِس إَِّاتِ لا يَرجَنكاح فَلَسَ عَلَْهِ النَّ جنااح فَلَسَ عَلَه الن جُاحأَ يضُعنَ فِيابَهُ غَيرَ متَبَّجاتِ بزين وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج وَلَا على الأعرج حرج وَلَا على المريض حرج وَلَا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم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 فإِذا دَخَلْتُم بُيوتَ فَسَلِّم علىى آفُسِكُم فَسَلِمُ على آفُسِكُم تحيِيَةم مِن عادِ اللههِ مُبارَكَةَ قَّبَ كَذَلِكَ يُبَيّن الله لَكمآياتاتِ عََّكُم تعقِلون. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوذا فاحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم